شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم سم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ماصيتك ومن قاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا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 واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا قاضي الأمور شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ودعوة الثبور يا عزيز يا غفور اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك غفور ودود وإنك تتفعل ما تريد اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب واكشف عنا كل كرب اللهم إنا نسالك عيشا قرا ورزقا دارا وعملا بارا ونسألك اللهم عيشة رضية وحياة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امننا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخائها اياد الجلال والاكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اجعله نصرة للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم صل عليه ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين